إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب ظيره ولا معبود بحق سوى له الملك وله الحمد يحلي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله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 في محيطه الذي يعيش فيه في مجتمعه الذي يحيا فيه حين يعلو صلت الإيمان ويتحقق ويتأكد ويستقر في القلوب فإن المؤمن لا ينفصل عن قضايا أمته فإذا كان الإيمان اعتقادا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالأركان فإن التفاعل مع الإخوة المؤمنين والتفاعل مع قضايا الأمة جزء أصيل من أجزاء الإيمان أو علامة رئيسة واضحة وركيزة أساسية في معالم هذا الإيمان كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى حين أثنى على المؤمنين قال عز من قائل سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض يعني ينصر بعضهم بعضا يوالي بعضهم بعضا يعين بعضهم بعضا يعز بعضهم بعضا يسعى كل واحد من أهل الإيمان في قضاء حوائج إخوانه قبل أن يقضي حاجته هذا ما شهد الله عز وجل به للذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأ الدار يعني استقر فيها سكنها فالدار باب وحوائق وحجرات وأسقف وأعمدة أن أتبوأ الدار أو أن أتبوأ المكان هذا مفهوم أن أدخل المكان أو الدار وأن أستقر فيهما فيقال تبوأ فلان الدار أما أن أتبوأ الإيمان وهو شيء معنوي هذا ينبغي أن يتركز في نفوسنا أنه شهادة عالية من رب العزة لمن وصف بذلك تبوأ الدار الدار حسية جدران وحوائف تبوأ الإيمان الإيمان معنوي فكيف أتبوأ أن أدخل فيه لأنني إذا دخلت الدار فقد احتوتني الدار صرت في داخلها فهل أنا أدخل في الإيمان فيحتويني فأكون داخلت أم أن الإيمان يدخل فيي فأحتويه فيكون في جزء مني الحقيقة أن الإيمان إذا دخل في قلبي واجتمل عليه قلبي واستيقنت به فهو في جزء مني وهو القلب لكنه ستنبعث إشاراته وتنطرق إشعاعاته فترى اليد تطيع الله والعين تنظر إلى ما أحل الله واللسان ينطق بما ير يرضي الله والرجل تسعى فيما يستجلب رحمة الله لأن الجهاز الذي استقر فيه الإيمان وهو القلب قد سلم وقوي واستنار بنور الإيمان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والإيمان محله القلب فحين يدخل الإيمان قلبي ويستقر فيه أحيا أحيا به حين يستقر الإيمان في القلب تنبعث الإشارات إلى الأعضاء فتعمل في طاعة الله أما إذا حصل خلل في الإيمان أو نقص أو ضعف فإن الأعضاء تكسل أو تتقاصر عن الطاعة أو تقع في المعاصي والفجور وسفك الدماء والقيل والقال والاعتداء وانتهاك المحارم المقياس والإيمان الذي بخل في جزء مني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فنور الإيمان إذا دخل القلب صارت إشعاعاته في بقية أعضاء الجسم فتفاعل المؤمن مع الطاعة في نفسه وفي وسرته وفي مجتمعه وفي بلده وفي أمته كلها انظر إلى الأنصار أثنى الله عليهم بأنهم دخلوا الإيمان فكأن الإيمان حسن من دخله فقد أمن أمناً مطلقاً فقد فاز فوزا عظيما فقد حقق شيئا غاليا لا يوصف إلا بأنه دخل في ما بقاش الإيمان حتى مني ده أنا اللي بقيت حتة من الإيمان ما بقاش الإيمان جزء مني ده أنا اللي بقيت جزء من الإيمان هذا الجزء تصور من الإيمان عبارة عن بنيان وأنا أدخل فيه فاحتواني فهل يسعني الإيمان وحدي أم يسعني ويسع غيري يسعني ويسع غيره فيأتي أخو لي فيدخل في بناء الإيمان ويأتي ثالث وألف ومليار كلهم يدخلون في الإيمان إذن حين أتعامل مع أخي أتعامل معه بشعار الإيمان وصوت الإيمان لكن لو الإيمان حت مني ونبر الإيمان ما دخلتش كلي ما دخلتش بناء الإيمان حتلاقي عندي أنانية وأثرة وشح وبغض وكره ومنع وبخ وعد الصفات الذميمة لكن لو دخلت في بناء الإيمان أتجرد من ذاتيتي أتجرد من ملذاتي أتخلص من الأثر وأصبح من ذوي الإيثار اسمع الآية أو استمع إلى الآية هذا هو الصواب استمع بكل كيانك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا عشان كده أنت لما تشوف سعد بن الربيح حين يؤخر نبيه صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فيقول له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن هذا ما لكله أعطيك شطر مالي إحنا فولة واتأسمك نصرين إحنا دخلنا إحنا الاثنين في الإيمان ما ينفعشي أستغفر بشيء زيادة عنك هذا شطر مالي خذه تاجر به عبد الرحمن كان مهاجريا والمهاجرون تركوا أموالهم وديارهم والنبي عليه الصلاة والسلام آخر بين الأنصار والمهاجرين ثم قال وهتاني زوجتاني انظر إلى أيتهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها شيء عزيز جلس. نحن نتعجل لأننا لم ندخل بناء الإيمان إنما أدخلنا الإيمان في جزء مننا معلش سامحنا أنا أتكلم عن نفسي وربما كون كلنا شركاء لكن سعدت مربيع تصرف بمقتبأ أنه دخل في الإيمان فأصبح يعيش. يمنى ويسرى وفوق وتحت وأمام وخلف وفي كل أحواله يعيشوا في الإيمان أينما تحرك يتحرك بالإيمان لكن حتلاقي الواحد فيه ممكن يتحرك بالإيمان ساعة ويتحرك في اتجاه آخر ساعة أخرى وفي اتجاه ثالث ساعة ثالثة وهكذا هذه الصفة مجتمع المؤمنين حين يعلوا فيه صوت الإيمان وحين يتحركون بالإيمان نجد العجب العاجب وتعالوا لنطبق ذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سير أعلام الأمة الذين رزقهم الله الإيمان ما هو بعض الصالحين دعا هو معاوية ابن قرة من أعلام القرن الثاني الهجي رحمة الله عليه قال اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم اللهم فكما أصلحت الصالحين ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأصلحنا كما أصلحتهم وارزقنا أن نعمل بطاعتك كما رزقتهم حتى ترضى عنها هو يرى ذلك الحديث الأول ونحفظه جميعا مثل المؤمنين لا يكون ذلك إلا للذين تبوّعوا الإيمان أما لو الإيمان جزء حيئل الموضوع لكن لو الإيمان إحنا دخلنا فيه بقينا جزء منه بقينا لذين في بنيان الإيمان بقينا نقطة أو, أو ركيزة من ركاز الإيمان إني لقي الحديث ده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى انت عارف يوضح حديث آخر وهو حديث على فكرة الحديث الأول ده رواه النعمان بن بشير وهو عند البخاري ومسلم والنعمان بن بشير لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر النعمان سبع سنوات عارف الحديث المشتير ده؟ ما فالنعمان في تودهم اللي رواهنا واحد عنده كم سنة؟ سابع سنوات لما النبي توفي عليه الصلاة والسلام يعني سمعه هو عنده كم سنة ده طب لما يقرس في الطفل ان ده مجتمع المؤمنين يبقى الطفل بيربع الإيمان بيتغذى بالإيمان طب إليك الحديث الآخر في نفس المجال وهو حديث رواه سهل بن سعد الساعدي وكان عنده قرابة خمستاشر سنة يعني هو دون العشرين لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لاهل الإيمان كما يألم الجسد لما يصيب الرأس يبقى أنا كمؤمن أصبحت جزء من كل زي ما بقولك أنا بقيت جزء من الإيمان فأنا أصبحت يد أخي أصبحت إيه؟ يد أخي كما قال سلمان الفارسي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه قال المؤمن للمؤمن كاليدين يغسلوا أو تغسلوا إحداهما الأخرى لا تنفعش إيد وحدك فأنا جزء من أخي وهو جزء مني لأجل ذلك سمان الله عز وجل نفسا كل واحد فينا نفس آخر كل واحد فينا نفس الآخر استمع إلى الآن في قول الله تعالى في صورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ركز صوت الإيمان لما يعلم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ما معنى عليكم أنفسكم يعني كل واحد نفسه وحاله وماليش دعوة بالآخرين ده تفسير مبدئي إنما التفسير الأدق عليكم أنفسكم يعني عليكم بعضكم البعض يعني أخوك المسلم منك بمنزلة النفس فالمفترض لما تجي في نبيه لو أنت وصلت الظروة الإيمان مش هتقول له يا أخي هتقول له إيه يا نفسي هتقول له يا نفسي عليكم أنفسكم يعني عليكم بعضكم البعض لا يضركم من ظل إذا اهتديتم فإنك تحرص على ما ينفع أخاك كما تحرص على ما ينفع نفسك لا يؤمن أحدكم شوف برضو الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يبقى أطبع أخي من نسبة لنفسه ما هو الدلالة كه هذه دلالة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني تنزل أخاك منزلتك من نفسك متى يكون ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن الذي يقيك شح نفسك والذين تبوأوا الدار والإيمان أن أدخل في الإيمان وأن أصير جزءا منه حديث آخر رواه أبو داود بإسناد حسن والبخاري في كتابه الأدب المفرد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن يا سلام ركز الله يكرمك المؤمن مرآة المؤمن بالله عليك لما انت تبص في المراية بتشوف مين مين شوف نفسك يبقى معنى المؤمن مرآة المؤمن يبقى المؤمن بالنسبة لك ايه؟ نفسك ركز في الحديث المؤمن ومرآة المؤمن اذن المؤمن أخوك المؤمن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو نفسك فكما أنك تنظر في المرآة فترى صورتك منطبعة فيها فكذلك أخوك المؤمن المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته الضيعة يعني المصالح يكف عليه بيعته يعني يحفظه على مصالحه ويحوطه من ورائه يعني لما يغيب يحرص ماله يحرص عرضه يحرص سرته من ورائه يحرص دهره ما بيش يقدر به المؤمن مرآة المؤمن يعني نفسه والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه بيعته يعني يسعى في مصالحه طب خد عندك المثال ده لما صوت الإيمان يعنيه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم عامتهم بقى كل المسلمين مع بعض جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصح لكل مسلم إيد وفيد النبي عليه الصلاة والسلام أنصح كل مسلم زي ما بنصح نفسي فذهب جرير بن عبد الله ليشتري فرساً من السوق ومعه وكيل أعماله فذهب وكيل أعمال جرير بن عبد الله رضي الله عنه يبحث في السوق عن فرس بالمواصفات المطلوبة فوجد وكيل أعمال جرير فرساً فساوم صاحبها على ثلاثمائة وصاحبها يطلب فيها أكثر من ثلاثمائة فقال وكيل أعمال جرير إن صاحبي ينتظرني خارج السوق فعال لينظر في المسألة ما أقدرش أزود أكثر من كده فذهب معه فنظر جرير بن عبد الله اللي حيشتري اللي حيشتري نظر إلى الفرس خد لف حوالين منها فقال يا صاحب الفرس إنها تسوى أربعمئة ده بيزود على نفسه ثم دار مرة أخرى حول الفرس فقال بخمسمائة فاستمع الناس تعرف السوق بقى والناس بتتلف فتنادى الناس فعالوا إن رجلا يرفع السعر على نفسه ما سمعنا بهذا من قبل فما زال يرفعها جرير حتى وصلت إلى ثمانمائة قال تبيعني إياها بثمانمائة يضرب الناس كفا بكف كيف ذلك يقول لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصح لكل مسلم وإن فرسه كلما درت حولها رأيت فيها ميزة فأرفع السعر مقابل الميزة إنما لما صوت الإيمان بينزل تحت ويخبو ويخفت يفطس البيعة تساو مية يقول لك خمسين ولو لقيت زبون كمان ده ده مش صوت الإيمان ده صوت الشح صوت الإيمان المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب محمد بن واسع قارئ الرحمن كان يلقبونه في زمنه بقارئ الرحمن لأنه كان يقرأ القرآن لله عز وجل ويعمل, فيه ويعمل به ذهب ليبيع حمارة فقال له الرجل الذي يشتريه أترضاه لي يعني أنت شايف مناسب ليه يعني ده حلوة علشان الحمار ده فقال لو رضيته ما بعته فهمها؟ لو رضيته ما ب... لو أنا كنت راضي عن الحمار ده وأنه هو كويس ويمشي معاه ما كنتش فردت فيه ده أنا ببيعه علشان هو مش عجبني ده كده بيعمل ايه في نفسه؟ بيقع في نفسه؟ وحتى لو لم يشترى الحمار منه هل خسر أن كسب؟ لقد كسب ايه؟ ديما وإيمانا هو ده صوت الإيمان أما صوت الأفرة والأنانية والشح والضعف الإيماني يقولك الناس دي عن ناس عط ولا ناس ما نهمش في الدنيا ولا ناس كذا نحن نتاجر مع الله عز وجل فلا يرضي الله عز وجل نعمل فيه ونسعد ده صوت الإيمان حين يعلم وإليكم الحديث الآخر حين يعلم صوت الإيمان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحذنه ولا يحتره خيب لا يظلمه وعرفناه لا يسلمه يعني لا يتركه لإيه لعدوه ما يسيبهش عدوه يخدم الساهل كده يعني مثلا الشخ رمار عبد الرحمن فك الله أسرع هذا العلامة الكبير المجاهد أستاذ الدعوة بجامعة الأظهر المأسور في أمريكا ألا يسعى المسلمونه بكل ما يملكوه ليفتدوه من ظلم الأمريكيين وظلم سجون الأمريكان وما يفعلوا معه شيء عجيل لا يسلموا الأسارة في الكلام الصهيوني الدولة اللقيقة أنا لا المسلمون بكل ما يملكون ليفتدوا أساراهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا الجائعة وعودوا المريم وفقوا العاني العاني اللي هو إيه الأسير أمر نبوه فمتى يعمل المسلم مع برشنام واخوية المسلم محبوس مظلوماً إنما لو محبوس بياخد عقوبة تعزيرية خلاص أو حيتأدد إنما محبوس ظلماً ويجي لي نوم فعيني دي مشكلة يبسوط الإيمان إيه عامل زي ما احنا بنقرأ الحديث ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع شوفوا الماء آمن بي يعني إيمانه راح فيه إيمانه ضعف ما آمن بي من بات شبعان وجاره لجمع إزاي يجي عين أو قلب تنام وترتاح وبطنك مليانة وفي ناس ما تغدتش ولا تعشف المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى عدوه ولا يسلمه إلى المرض مريض ومش قادر يتعالج يروح معادل أطباء ويعمل له تخفيض أو يدفع له تمل ورشدة يروح معاني الصيبالية يعمل له تخفير أو يدفع له ثمن الدواء ما يقدرش يسلمه للعدو ما يقدرش يسلمه للمرض أو لأي شيء مذيء ولا يحذنه ساعة يمد إليه يده ويقول له أعطني بارك الله هناك انصرني نصارك الله كان سفيان الثوريش أحد أعلام المؤمنين أمير المؤمنين في علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام القرن الثاني الهجري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري كان إذا طرق بابه مسكين يقول من؟ فيقول الطارق مسكين بالباب وكان زمان المسكين عنده حياة أما بيسأل بيسأل من شدة الحاجة وياخد اللي يكفيه ولو حد اداله زيادة يقول له أنا اكتفيت ختم اقدار الحاجة روح شوف غيري ده ده المسكين الصح فيقول مسكين فيفزع سفيانه إلى الباب ويفتح ويقول مرحبا مرحبا مرحبا بمن جاء يغسل ذنوه لأن الصدقة تطفئ الخطيئة ده صوت الإيمان صوت الإيمان ولا يخذله ساعة يستنصر به إن, إن, إن الناس حين يأتون عبد الله بن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن ليمشي معهم في قضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم كان يفرح ويقول لمن يأتيه ليقضي له حاجة والله ما أدري كيف أجزيك ده من اللي بيقول عبد الله بن عباس واحد جاي لأي واحد جاي لعبد الله بن عباس يقول له مصلحة قضاءها عندك تشفع لي عند فلان تيجي معايا تخلص الموضوع ده فيروح عبد الله بن عباس يخلص أو يبعث رسول من عنده بالشفاعة لقضاء مصلحة هذا المستشفع لما المصلحة تنتهي من الذي يشكر من. المشفوع له يشكر الشفيع فالمفترض الرجل يقول له ابن عباس يقول له جزاك الله خيرا لا تعالى شوف بات ابن عباس يقول للرجل بعدما تقبح حاجاته على يديه لا أدري كيف أجزيه لقد جعلتني عندك بمنزلة عالية لأنت ما جتنيش إلا لما كن أنا كبير في عينك وأنت لما تروح لواحد يأدونك مصلحتك بتروح لواحد صغير في عينك ولا كبير تروح لواحد كبير يبا اللي جايلك عشان تأدينه مصلحتك أخده يقول لك أنت كبير في عيني واللي مش عارف يعمل حاجة لنفسه بيروح لكبيره فواحد بيكبر به ترده شوف ازاي إن الناس اليوم يستفقلون من يدرق أبوابهم بحق ليقضي مصالحهم أو يدرق أبواب مكاتبهم ليسعى في قضايا حوائجهم ونحن مش فاضين لكم هو ايه كل عايز كل عايز كل عايز الناس محتادة بحق افتح بابك ليفتح الله لك أبواب الرحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم ومسكنتهم احتجب يعني ايه امتنع افل على نفسه باب بيته باب مصنعه باب وظيفته ومنصبه اي باب بقى احتجب دون حاجة الناس وخلتهم ومسكنتهم حاجة انخلوا المسكنة اللي هي الاحتياج الشديد على اختلاف درجاته احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون حاجته وخلته ومسكنه أغلق الله عز وجل أبوابه دون رحمته يوم القيامة زي ما أقل عن الناس المؤمن لا يفعل ذلك بل يفرح المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخلله ولا يحكره لأنه لو حقر من أخي المسلم أبي من نفسه لأنه أخي فيذا احتقرته فقد احتقرت نفسي بل أتهم نفسي دائماً إن الله أرحى إلي أن توضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة ولا يحتره والكبر يعكر صفو الإيمان بل يكاد يقتله كالفيروس الذي يغزو جسد الإنسان فذرة من كبر تعكر صفو الإيمان بل محيطات الإيمان فكان المؤمنون يتواضعون لبعضهم البعض ولا يحكره ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة وفي رواية من كرة الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر الله عز وجل ذكرى كبيرا أمثلة أخرى حين يعلو صوت الإيمان استمع إلى المشاهد التالية وقل رب اجعلني مثلهم وأصلحي كما أصلح المثال الأول الربيع بن خثيم من أنجب تلامذة سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والربيع بن خثيم توفيه سنة 65 هجري كان عبد الله بن مسعود حين يرى الربيع داخل على مجلس العلم يقول له يا ربيع لو رأىك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك شوف الشهادة من ابن مسعود لو رأىك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك لا نأخذ لقطة لماذا يحب أكيد في مؤهلات ولا الحب دا كده بالساهل في مؤهلات من مؤهلاته أن صوت الإيمان كان يعلو في قلبه ويفعل شيئا عجبا عجبا بالنسبة لضعاف الإيمان انما بالنسبة لأهل الإيمان يقول لك لا دا لسه في حاجات كتير ممكن نعمل المثال الأول يدخل الربيع ابن خثيم على أهل بيته ومع ابن ضيف ويقول لأهل بيته اصنعوا لنا خبيصا الخبيص هو الخليط من التمر والسم وكان أجود أنواع الحلوى عندهم في ذلك الوقت ولما يقول لهم اعملونا خبيص معناها أهل البيت حيعدوا خمس ست ساعات جاهزوا فيه يعني بياخد شغل يعني أكلت تتعمل للعزيز الغالي قال أهل البيت لعل الرجل له منزله. فلما أن أعدوا الخبيص وناولوه للربيع نظروا ليروا من الرجل الذي أعددنا له الخبيص فإذا رجل مخبول مخبول لا يعقل من مجانين الشوارع والربيع يمسك طبق الخبيص بيده ويطعمه ولعاب الرجل المخبول يسيل في الطعام وعلى يد الربيع والربيع لا يتقدر فتعجب أهل البيت ده اللعنة ضيعنا علشان اليوم كل نحضر الخبيص فلما أكل المخبول وفرح وخرج من البيت ولا أهل الربيع الربيعة بألسنتهم ألأجل هذا أتعتنى إنه لا يدري الحلوة من الحامل دا ما يعرفش يميز لمن الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة قال إذا كان لا يدري فإن الله يدري فإن الله يدري دا صوت الإيمان المثل الآخر كان يدعو الفقراء من تلامذته وإخوانه ويعد لهم الخريص ويتعب أهله فيجلس يناولهم بيده يأكلون ولا يأكل حتى يكفيهم جميعا وحتى يشبعوا فيتعجب أهله صنع مالك وأتعى ثم لم تأكل منه قال ومن أكله غيري وصلت ومن أكله غيري يبقى هو اعتبر إخوانه إيه؟ نفسه زي الوحيد فينا كده لم يبقى قدام منه حاجة حلوة وعنده أولاده اللي بيحبهم يوم ينولهم يابا انت مكلتش يقول انا خلاص شبعت لما انتو شبعتم ده صوت الايمان صفوان ابن سليم احد العباد الزهاد الثقاط من اهل الشام من اعلام القرن التاني الهجري جاء رجل الى الشام ينادي في الطريق يقول دلوني على صفوان ابن سليم معنى هذا ان الرجل الذي ينادي يستدل على صفوان لا يعرفه غريب دلوني على صفوان ابن سليم أين أجده أين ألقاه فاستوقفوا الناس مالك لك ولصفوان تكأن الأخ غريب ومش عارف مين صفوان ابن سليم كانوا يستمطرون به يخليوا صلي صلاة الاستسقاء بيهم من مطرة يمزل نحن نستشفع بالصالحين أئمة إلى الله عز وجل فقالوا له ما شأنك وصفوان مالك لك ولصفوان قال إني رأيته في النوم شفوه شبل كده في الوهاقع يدخل الجنب الله هو ممكن واحد يشوف لي رؤية صالحة وأستأنس بيها وافرح دمبشرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ختمت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا المبشرات سبلنا المبشرات فركلنا المبشرات قالوا ما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له يشوفها بنفسه أو حد يقول له خيرا اللهم اجعله خيرا شوفه لك رؤية حين قال رأيت صفوان يدخل الجنة فقلت من هذا اللي بيدخل الجنة قيل لي إنه صفوان بن سلين قلت بما دخل الجنة فلم أتمكن من استماع الإجابة فحيعمل إيه صاحبنا يروح لصفوان فذهب الناس به إلى صفوان فاستخبر منه كصة وقال أصحاب صفوان لصفوان لم رأت الأجل تدخل الجنة فقال لهم بقميص كسوته إنسانا في ليلة بارده. كنت خارجا من المسجد فرأيته عاريا فخلعت قميصي وكسوته إياه شايف واحد دي من البرد خلع اللي عليه قال له خد الدفة أنا رح أشوف جيره صوت الإيمان يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويس القرانيش سيد التابعين متوفى سنة 37 هجري النبي عليه الصلاة والسلام قال يقدم عليكم ويس من أهل اليمن وأمرهم أن يسألوه أن يستغفر لهم فسأله عمر بن الخطاب قال له أنت أويس قال نعم قال له استغفر لي يا نور المؤمنين ده أنت الفاروق الرجل الثالث في الإسلام المشهود لك بالجنة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنك إذا أتيت إلينا أن نطلب منك أن تستغفر لنا مشهد من مشاهد ليه وصل لكذا به نبي عليه الصلاة تنبأ بأويس وشهد له بأن استغفاره يستجاب كان بارا بأمه بارا بأمه وأصابه برص فدع الله عز وجل فذهب البرص من جلده إلا موضع الظفر كده كعلامة إنه كان بر بأمه والبر بالأم وبالأبي من علامات وركائز الإيمان مكروم بالتوحيد أني شكر لي ولوالدي قرن شكره ما بشكره سبحانه وتعالى وقد ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وماذا أيضا إيه اللي وصل قويس للبرجة دي اللي رساله نطلبه منه يستغفر لكم كان قويس القراني رحمه الله تعالى إذا أمسى تصدق بكل طعام فضل عن يومه وتصدق بالثياب التي فضلت عن كسوته يجي في المساء في حاجة زيادة علينا خلاص اتغدينا اتعشينا فين الزيادة يتصدق بها على الفقراء لبسنا يومنا في حاجة زيادة في البيت من الملابس ياخدها ويدها الواحد ما عندوش طيب لحد كده عادي ممكن واحد يعمل كده لما الإيمان يشتد ويقوى عنه لكن اللي جاي أهم بعد أن يتصدق بما فضل عن حاجته من طعام وملبس يظل ليلته يتعدد ويكي ويقول اللهم إني أبرأ إليك من كل كبد جائعة وجسد عاري أنا عملت إلا علي أكلت اثنين ثلاثة ولبست اثنين ثلاثة ولسه في ناس جعانة وفي ناس عريانة بس ما عنديش الإيد أصيرة اللهم لا تؤاخذني بمن بات جائعا ولا تؤاخذني بمن بات عاليا جعل نفسه مسؤولا عنه ويعتذر إلى الله رغم أنه تصدق بما عنده وأختم بهذه القصة حين يعني صوت الإيمان محمد بن بستان أحد فقهاء الملكية يقول كنت في بيتي في يوم شديد المطر والبرد فطرق الباب طارق قلت في مثل هذه الساعة حد يطلع من بيته في الساعة لزيديا مطر شديد وبرد شديد الناس كل ما في بيوتها ففتحت الباب فإذا محمد بن عبدوس من أعلام القرن الثالث الهجري أحد أعلام وعباد وثقات فقهاء المالكية كان واحد من أركان الفقه المالك في زمنه ففتحت الباد فإذا محمد بن عبدوس فقلت خيرا يا شيخي ما جاء بك إيه جبت في الساعة اللي كل واحد خبع نفسه فيها فقال محمد بن عبدوس لتلميذه محمد بن بستان والله مَا خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي إِلَّا غَمًّا عَلَى فُقَرَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم ده أنا قاعد في بيتي بيقول له وجدته عليه قلنسوة محمد بن عبدوس كان عليه قلنسوة صوف عمامة من الصوف دف راسه وعليه جبة من الصوف قاعد في بيته لبينقط عليه البيت مية ولا الشبابيك بتنفذ هوى وبرد ولا مش عارف إم الدف فلما أحس بالدف تذكر من لا يملكون شيئا يستدفئون به قال والله ما خرجت من بيتي إلا غمّا على فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين قال وهذه مئة دينار غلّة ضيعتي الضيعة عن المزرعة اللي حلته كان لسه مستلم في اليوم ده مئة دينار أغرة المزرعة المئة دينار ما هيش حاجة سهلة عباد الله الدينار, الدينار من الذهب وهو في الموازين الحديثة الدينار يساوي أربعة وربع جرام دهب يعني الميت, الميت دينار كم جرام دهب؟ حوالي 500 جرام دهب احسبهم في تلتمائة تلاقي المبلغ مية جنيه جابهم كلهم قال له خرجت غماً لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه مئة دينار إياك يا محمد ابن بستان تلميذه أن تمسي وفي يدك منها شيء إياك المغرب يأسن عليك ولسه معك من منه مليا سبع وعشرين ألف وخمسمائة جنيه من يضع لهذا حين صوت الإيمان اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً وعيماً يا رب العالمين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 صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليماً كثيراً ورضي الله عن أصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا رباد الله عرض نستطيع به على قدر ما آتان الله لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لينفق ذو من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتقوا الله ما اتقوا النار بشك ترى من كان عنده فضل ظهر فليعب به على ما الله ظهر له هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد الخدري يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي يركب ناقة له وجعل يدور بها يمينا ويسارا يروح بها اليمين شوية يروح بها اليسار شوية فبالأعرابي بيعمل كده ليه عايز يبين للناس أنني محتاج لو محدش شافه نحية اليمين بيعرض نفسه على نحية الشمال ومن تفطن للأعرابي الذي لا يسأل إنما بيبين نفسه بس من غير ما يقول الدوني عنده حياة تفطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤمن وسيد أهل الإيمان وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمن ما يستنى لحد دخول مؤمن ما يجي يقول له نوالع في زنقه الله يكرمك خليك معانا لا بيتفحص بعين إيمانه حوائج إخوانه أكلم يسألوه وهو جاء واحد إلى بعض الصالحين وطرق عليه الباب وقال له أحتاج إلى ألفين من الذراهم أسلفني ألفين درهم فدخل الرجل الصالح وأخذ الذراهم وأعطاها لأخيه الذي استسلفه إياها فلما أغلق الباب بكى بكاء شديدا فقالت له امرأته لما تركي؟ اللهم مش صحبك وخوك هل كان محتاج ألفين درهم وفتحت له الباب وأعطيته ويسرت له ولن ترده خائبا قال نعم طب تبكي ليه قال أبكي لأنني لم أبحث عن حاجة أخي حتى أعطيه قبل أن يأتي ويسألنا كنوا جيح عشان يسألي ده نؤمن الذلة مهما كان أخويا مهما كان أخويا فارت الوحد بيفكر ويقدم رجل ويأخر رجل فنجح إلا تحت شدة الحاجة وحسب حسابه وحاوله يعمل إيه أركي لأنني أرجعت أخي أن يأتي إني. ولم أبحث عنه حتى أسد حاجته لألا يتعرض إلى ذل الاستسلاف والمسألات فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي يذهب يمينا ويسارا بالناقل يلتفت الناس إليه ولا يكاد لسانه ينطق حياءا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ وقد تفطن للأعرابي منادياً في الناس من كان له فضل ظهر فليعب به على من لا ظهر له اللي عنده ركوبة زيادة يديها للي ما عندوش ومن كان عنده فضل زاد الفضل يعني زيادة اللي معاه أكل زيادة عن حكته فليعب به على من لا زاد له ومن كان عنده فضل ثوب اللي عنده هدوم زيادة عن استخدامه يعني أنت تستخدم كسوة للصيف كسوة للشتاء وحدة حقياطي لو عندك ربعة أو خمسة من كان عنده فضل ثوب فليأض به على من لا ثوب له وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعدد الزيادات في كل شيء لعنده زيادة إداء الجيره يقول أبو سعيد الخدري حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل عندك لحد ما فكرنا أن أي زيادة في البيت ممنوعا لعنده زيادة يداء لإخوان المسلمين ده مجتمع المسلمين حين يعلو صوت الإيمان ولن يكون ذلك إلا حين يعلو صوت الإيمان أيها الإخوة الأحبة وإن صوت الإيمان يعلو حين تكثر جراح الموحدين وحين تستباخ دماء الموحدين وحين تنتهك أعراء النساء ويذبح الأطفال كالنعاد كما يحصل الآن من طاقية سوريا هده الله وجنه ينبغي أن تكون لنا وقفة شعورية الشعور الوزداني وأن تكون لك وقفة عملية لينفخ ذو من ساعته في الحساب المعلن عنه عشرة خمسمية وسبعين جمعية دلال الخيرات بإشراف الشيخ عدنان العرعور أو المكان الذي تفق فيه تصدق ولو بدرها تصدق ولو بجنيه ولو لم تملك قل اللهم معنهم اللهم مسترهم اللهم منصرهم اللهم مكثيم حوائيهم لا تبخل لا بمالك ولا بدعائك ده التفاعل الوجدان إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأهل الإيمان كما يعلم الرأس لما يصيب الجسد فأخوك المسلم بعيد هناك في سوريا بيقول آه وانت هنا بتقول آه لأني ده رباط لا إله إلا الله المنتج في آفاق الأرض ده الرباط اللي بيجمعنا ممكن ده إحنا عندنا في مصر مشاكل أما إحنا الحمد لله عدين نجمع في مصر كل واحد في اتجاهه لكن مش ربنا قال لنا الذين والذين تباوى الدارة والإيمان شاهد له ويؤثرون على أنفسهم ولو كان دين خصافة وإليك العرض النبوي الذي أختم به ده إحنا محتاجين يعني الشيخ في مصر وماله الرغيف يتأسب على اتنين إزاي يعني نقدر الإيمان يغديك ويعشيك ويأويك والنص الغيف يجيب لك الطاقة لما تدي النص التاني الواحد محتاج مثلك هذا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قومي أنا بنستمع إلى هذا الحديث الصحيح طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة متوانية هندسية فعام الواحد يكفي اثنين فعام الاثنين يكفي الأربعة قال فعام الأربعة يكفي الثمانية انت عمل مال متولئ فعام الثمانية يكفي ستاشر, ستاشر يكفي اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين يكفي اربعة وستين. هي أمة الإسلام كده واللومة حتبقى هنية والمؤمنة يأكل في معا واحد صح ولا لأ جاء رجل أعرابي غير مؤمن غير مؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافه هو كافر فقدم له حلاب شاه الحلاب ده حاجة كده الفلاحين عارفنا بيحنبوا فيها اللبن من ضرع البهائل اخد لها مثلاً اثنين ثلاثة كيلو شرب حلبة الدولة واحدة تانية شربها تالتة شربها شرب حلابة سبعة شياه يا مفتاري فرأى الكرم النبوي ونظر بعينه في مجتمع المؤمنين المتكافل المتحب المتعاطف المتراحم كل الصفات شفحة أبو بكر وعمر وابو هريرة وابو ذر وفلال وخباب الكبير والصغير والخوي والضعيف كله مع بعضه فيش حد بيتميز عن حد فلما خالت المؤمنين ورأى الكرم النبوي أصبح مؤمنا فقدم له النبي عليه الصلاة والسلام طعام الإفطار يسموه الغبوق الصبوح اللي هو بيتشيري بساعة الصبح اللبن قدم له حلاب شاه فشاربه فقدم له الحلاب الآخر فقال الحمد لله الله ده انت لسه انبارح شارب سابعة فلما اكتفى بواحدة ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن المؤمن يأكل في معا واحد وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءَ طبب دي الأمعاء واحدة لو طلعنا أمعاء مؤمنة وأمعاء كافر هتفترئ لا هي المشكلة مش في طول المعدة المشكلة في الشراهة ده ربنا قال عن الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الأنعام لأنه لا حظ لهم إلا لقمة يملؤون بها بطونهم أما المؤمن فبحسبه لقيمات يقمنا صلبا لأنه عنده غذاء روحي وغذاء جسدي أما الكافر ما عندهش إلا الغذاء الجسدي عشان كده قاعد يمنى في بطنة. فشوف العرض النبوي لو كنا في شدة الحاجة الرجف يكف اثنين والرجفين يكف اربعة والأربعة يكفوا تماميا ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يلا أنا فيه وهل على طعامكم؟ يبارك لكم يبارك لكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين اللي هم أهل اليمن إذا أرملوا أرملوا يعني حصل عندهم حالة إيه؟ ضيق قلة الطعام والزاب أرملوا يعني عندهم حاجة شديدة إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا ما عندهم في ثوب واحد حصل قحب يعملوا على العيلة كلها القبيلة كلها نداء اللي عنده شكرة رز واللي عنده كيلو واللي عنده حفان واللي ما عندهوش يجي هات الشكرة معاه وانتهت نص شكرة وانتهت الحفان وانتهت شوية رز والولايلين ويقوموا عاملين توب ويجمعين عليه الكل ثم اقتسموه بينهم بإناء واحد يقوموا عاملين معيار كده يقوم كل واحد واخد له كوز واللي جاي الشكرة هياخد ايه؟ كوز واللي جايت نص شكارة هياخد كوز رز واللي ما جاتي هياخد كوز رز الغرض ان المليان يصوب على ايه على الفاضل ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو لما يكونوا في حال الجهاد او قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في اناء واحد بالساوية اللي كان عنده تن زي ما عندوش اسمع استهادة وصلي على الناد عليه الصلاة والسلام كده يفوتها فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم أي سفة من النبي حس بإخوانه أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا وأن ينصر المصطبعقين في كل مكان اللهم أنجي إخواننا المصطبعقين في سوريا وكل مكان يا رب العالمين اللهم انصوهم على عدونا وعدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بطابية سوريا وجنده اللهم أرصهم عددا واقبلهم بذبا ولا تغادل منهم أحدا اللهم منزل الكتاب مجرية السحاب سريعا حساب هازم الأحزاب انزل الطغاة الذين يستذلون إخواننا يا رب العالمين اللهم أبطل مكرهم وقيدهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي يا عزيز اللهم أطعم إخواننا الموحدين للجوعة يا رب العالمين اللهم استر عورتهم وآمن روعتهم اللهم نحفظ دماغهم وحفظ أعراضهم وانصرنا وإياهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وول علينا شرارنا وأصلحنا كما أصلحت الصالحين وارزقنا أن نعمل بطاعتك حتى ترضى عنا يا رب العالمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وأصلح أحوالنا وستر عيوبنا وعوراتنا وآمر روعاتنا وتوفنا وأن تعالنا راض يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأضر الأزهر